مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ عَابِدَاتٍ صَائِحَاتٍ فَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا سكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن